بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاء كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناط وعجبوا أن جاءهم منذر من فَمَا قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابَ أَجْعَلُ الْآنَهَتَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابَ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِنَةٌ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 وقالوا ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إن له أغواب إنا تقصرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أغواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تتوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق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 فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى لعاجة وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما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 وآخرين مقررين في الأسفاد هذا أعطاؤنا فمن أو أنتك بغير حساب وإن له عندنا لز الفاء وحسن ما آب وذكر عبدنا أيوب إذ ماذا ربّه أدنى مثني الشيطان بنصبه وعذاب ارْكُبْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَانٍ لِّلْأَلْبَابِ وَقُبْ يَدَكَ ضِغْطًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَخُنْ إِذْ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ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 يقتاحم معكم لا مرحب بهم إنهم صالون النار قالوا بل أنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتمه لنا فبأس القرار قالوا ردنا من قدم لنا هذا فدده عذاب ضيع ف النار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 قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونبخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس التكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أتكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين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 نبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولا تعلم أن نبأه بعد حين.